إلا في الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساوك نساور من فذب ونؤل عن ولباس the <laughs> now <laughs> dan hər bəyçi ə <gülüyor> ذِيَ انْشَادُ مَا نَافِي وَدَعْ بُمْ وَيَذْكُرُ tan niburu js la Tan tan niburu js le ni wa j tan amma ifan and mm. وَإِنَّ بَنُو نَادِي إِبْرَاهِيمَ مَا كَانَ رَبِّي أَن ويجي سمين على الثاني ويجي تاني لكم فيها منافر الى اجل مسمى ثم محلها saw ذَلِكَ سَخَّرْنَاهُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ku aminkum gəni eh Mo All oh. right. الذين أخرجوا من زيارهم بغير précédent la yang surran ولله يا عقب السلوك صدق الله